روح التهوات قلبي ناداك علي للموت وياك علي للموت وياك علي قلبي ناداك روح التهوات علي والعمر يبدأ والعمر يبدأ روح التهوات يا أحلى نغمة عشك بسمك دليلي هيدك دليلي هيدي يا أحلى نغمة عشي يا أغلى من العمر حبك فريضة وأمر حبك فريضة وأمر يا أغلى من العمر بكل محبي ابتلي علي علي يا علي أشفني مثلك ولي علي علي يا علي ابوي سمك علي بن فضل علاك علي بن فضل علاك علي رب سمى علي للموت وياك علي للموت وياك علي بناداك علي والعمر يدا العمر يدا روحي آيات فضلك تشع كن فضل منك فرع كن فضل منك فرع آيات فضلك تشع يا نقطة البسملة والكتب المنزلة والكتب المنزلة يا نقطة البسملة خل عادلي علي علي يا علي يا بهجتي رد علي علي علي ربنا دونك علي ما يخنقك لك علي ما يخنقك لك علي ربنا دونك السحر معناك علي متحيّر عدات علي متحي علي سحر معنا يا عليك الموت وياك علي الموت وياك علي يغنينا لك علي والعمر يبدا العمر يبدا روحي هوا يا مصدر المعرفه ونفسنا بالمصطفى ما شفت مثلك نفس تحمل سجايا الشمس تحمل سجايا الشمس ما شفت مثلك نفس بك الحزن ينجلي يا علي علي يا علي نارك ونورك جلي علي علي يا علي رفت الواد علي مجنونه بسماك علي مجنونه بسماك علي رفت الواد كل سجاياك علي مجنونه بدماك علي مجنونه علي كل سجايا بينادك علي الموت وياك علي الموت وياك علي قلبي نادانا التهوات علي والعمر يبدع والعمر يبدع روح التهوات <تصفيق> أنوار للمهتدي ميرانع المعتدي ميرانع المعتدي أنوار للمهتدي ياليث يوم و الوقت والحج تلدامغت والحج تلدامغة, تلدامغة ياليث يوم و Om alumbayli alayhi alayhi alayhi alayhi ahokbalani. Alayhyarali alayhi alayhi yigo ali ni about manhadli ngani alayhi alayhi ahokbalani. Alayhi alayhi alayhi alayhi alayhi alayhi alayhi alayhi alayhi alakatinya balakani. Soaltina like, alayhi alayhi alayhi علي الموت وياك علي الموت وياك علي بالبيانات روحت هواك علي العمر يبدا العمر يبدا يا علي صوت العهد مكتوب من من مكتوب من من المهد يا علي صوت العهد لنا حشر مأملي علي علي يا علي يوم الحشر ذاك علي علي كلنا بحماك علي يوم الحشر علي يوم الحشر علي كلنا بحماك الموت وياك علي للموت وياك علي قلبي ينادي روح الدهوات علي والعمر يبدأ والعمر يبدأ روح الدهوات الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي ومحمد الغراوي بصوت الرادود الحسيني محمد الهاشم الكلمات للشاعر الحسيني هيثم سعود الكربلاي